مبروك التخرج يالترسم نجاحك وتواصل كفاحك انسى كل الهم للشهاده اللي دنات تدا نوب على الصعاب احلى ميزاته مبروك شهاده الناجح بختم الكفاح بعد الليل القشر بيدك نور الصباح والما يحتفل بالنجاز ما عاش النجا خطوه يا عسى ها كلها توفيق وصلاه Odeq draußen, 60 000 visovers en pare Allah Aattar a llada, ere a parella es més A sostén leveix brothol Ia una في Hospital Ia una clau Ia una civil El Aseñneo شيل القبعة عاورميها فوق قسطا دني جو مل واسحبها يمك خليها على راسك تلوك كجماتك لوكيت <تصفيق> التخرج يا ما احلى الشهاده انجاز وسعاده وعلى القلب بلف من النفس واللي ينهي دراسه عالي يرفع راسه وعمره يتبسم الشمس سابق الزمان وطول مناهج من يذاكر للامتحان سر النتائج أذن للتفوق يا قمر واضرب مثال كبر للعلى وحيا على خير العمال تستاهل مسارات الأهل تبارك الأهال اقطع لك تذاكر للعلى واحجز محال وازرع في المعالي أجمل ورود الأمال مثلتك بدر وسط السماء نور اكتمال نور اكتمال <تصفيق> <تصفيق> خلك مستعد عيد عيد ويا يا عيد خلك مستعد عيد عيد ويا يا عيد واحد نين ثلاث أربع خلك مستعد نجم الحياة ألوان الفرح قصر دسم فيه التدرج اسجد وقت رب قد الصلاة واشكر ربك في ظني يوم التخرج اسجد وقت رب قد الصلاة واشكر ربك في